رواد الطفوف وروقع على الديم وتام طفلو قفيل وهالمسات يدان يا حمايل جار للغاطريه بالصيد زي تهيم تهيم يا مصيبه وتيل تهيب يا حيب وادي الغار الدير العال عندك حرب والولع من دفي وحال الضعينه ويلي ودينا من الغضيريه هذا الغضيريه وصدكك قايل نسيه وصدك يا حمايل جار للغضيريه ما تدري بينا وديه وديهنا بالبابريام يا رب امتحي يارب امري بك الوالم نصيد لاين هدم صبري وقل للحا شحادر بي يا يدري متحيره يا علي حسين حرموني خياتك تتركني يا حامل جاع تغذى الحاميتك لا يا علينا لا يا علينا وليا ولي يا وحيا حسين ضامي وجيت عا وريت شيء يفيد نجاف عن كار بل ما شوق فني بعيد انهض يا حاضر سلمان زيانب غريبة طحت يا والي الأيتام بعضا مصيبة بتحولينا تحولي وليا ولينا بالغبيريه بالغبيريه دقاته ورجتف يا تراب قايل يا حمايل جار للغبيريه ما تدري بينا liyani weli ana bilqalbiri bilqalbiri bilqalbiri bilqalbiri لا طوي ماي جود على النهار دم شفو في <متصفيق> وراء يتي يا بل حسن يم بيات منين حشمه وفالاخو العباس قد شمتت دين العدوان وطاحت لي طاحت يميني والي وديني و يوم مرتك ما بيهمه وحال يا لفاجعه ولا حظ فحا <تصحيح> 경찰 Francotic وحايا طفال ciك resol من صحي الخل وي المنيل شيما تويل هظوميا شكل قبر يا كرب وتعلنا ليها نريدك تجينا نريدك تجينا نريد يا نريد انا بالغضريا يا بالغضريا قايل نسيه ndi sdi ya hamai el-kyaar L'l-gadiriyya Ma tidri قلم الشاعر أبو علي الناصري